بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات كتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلون ويتمتعون ويلهمهم الامل فسوف يعلمون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 وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مدّدناها، وألقينا فيها رواسها، وأنبتنا فيها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش، وملستم له برزقين. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ غُصَلْ صَادِمٍ مِنْ حَمَىٍ مَسْلُونٍ وَالْجَانِ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يا إبنيس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته مِنْ صلصال من حمأ مسنون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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ نُوحٍ إِلَى قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 وَاصْبَحِ الصَّبْحَ الجميل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخطغ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين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 فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمل ربك وكن من الساجلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين